ن افرحوا ل م ا فيهم إِلَّا من ا يهلكون خلق السماوات و ل ا ر ض بالحق تعالى عما يشركون خلق ا ل إ ن س ا ن من ل ط ف ة ف إ ذ ا هو خصيم مبين و ل ن ع ا م خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أ ث ق ا ل ك م إ ل ى بلد لم تكونوا بالغيه لم تكونوا بالغيه إ ل ا بشق الانفس إ ن ربكم لرءوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائز ولو شاء ه د ك موسوعه ي ن و النابلسي ذ ي أ للعلوم الاسلاميه ب و ن ه شجر ف تسيمون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 إ ن في ذلك ل آ ي ا ت لقوم يعقلون وما ذ ر أ لكم في الارض مختلفا الوانه إ ن في ذلك ل آ ي ه لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حليه تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون و أ ل ق ى في الارض رواسي ان تميد بكم و أ ن ه ا ر ا وسبلا لعلكم تهتدون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 شركه الهدى شركه د ع و ا ه غير أ ح ي ا ء و م ا ي ش ع ر و ن أ ي ا ه ك م إله و ا ح د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 قد مكر الذين من قبلهم فاتى أ ت ى ل ل القواعد ه بنيانهم من ف أ الله بنيانهم من القواعد فخروا عليهم السقف من فوقهم واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامه يخزيهم ويقول ويقول اين شركاء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 ف أ ل ق و ا ا ل س و م م ا ك ن ا ن ع م ل من س و ء ب ل إن ا ل ل ه ع ل ي م ب م ا كنتم ت م ع ل و ن ف ا د خ ل و ا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 م و س ن ع م د ا ر ا ل م ت ق ي ن ج ن ا ت عدن ي د خ ل و ن ه ا تجري م ن ت ت ح ه ا ل ن ه ا س ل ه م ف ي ه ا م ا ي ش ا ل و ن كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم ا ل م ل ا ئ ك ة طيبين يقولون سلام, يقولون سلام عليكم ادخلوا ا ل ج ن ة بما كنتم تعملون هل ينظرون إ ل ا ان تاتيهم ا ل م ل ا ئ ك ة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 اللهم عبدنا من دونه من شيء إ نحن ن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء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 انما قولنا لشيء اذا أ اردناه أن نقول, ان نقول له كن فيكون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 م ا س أ ل و ا ع ه ل النابلسي ذ ك ر إ كنتم ل تعلمون ا ن ا ا ت و للعلوم ز ز ب ر و أ ن ن ا الاسلاميه ذ ن ن ل ل ا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 أ و ياخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أ و ياخذهم على ت خ و ف ف إ ن ربكم لرءوف رحيم أ و ل م يروا إ ل ى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله, يتفيا ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض من دابه ة و ا ا ل ل م و ه م لا ي س ت ك ب ر و ن ي خ ا ف و ن ر ب ه فوقهم م من و ي ف ع ل و ن م ا يومرون ق ا ل ا ل ل ه ل ا تتخذوا م ي ه ا ث ن ن ي إ ن م ا هو إ ل ه و الحسنى فإياي فارهبون وله م ا ا في ل س م ا و ا والأرض ت و ع ه النابلسي د ي و ص أ ر ا للعلوم ه ت ن و ا بكم من نعمة م ف ل ا ل ل ه ا م ي ه اسماء م ك ل ض إ ل ل ه تجأرون ثم إ ذ الحسنى كشف ا ض ك م إذا فريق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 وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسكه على هون لم يدسه في التراب الا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالاخره مثل السوء ولله ل ا م و ل و ع ل ه و ا ل ع ز ي ز ا ل ح ك ي م و ل و ي و ا خ ذ ا ل ل ه ا ل ن ا س ب ظ ل م م م ه ا ترك ع ل ي ه ا م ا ترك ع ل ي ه ا من دابة و ل ك ن يوخرهم إلى أجل م س م ى فإذا جاء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 فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب اليم وما انزلنا عليك الكتاب إ إلا, الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه و ه د ا ورحمه لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا.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 ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه, شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس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 أ م ر ا ل س ا ع ة إ ل ا ك ل م ح ا ب ل س ي ل ل ه ع ل ى كل شيء قدير و ا ل ل ه أ خ ر ج ك م من ي ه ن أ م ا ت ك م ل ا ت ع ل م و ن شيئا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 والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال اكنانا وجعل لكم سرابي لتقيكم الحرو وسرابي لتقيكم باسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون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 و إ ذ ا ر أ ى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون و إ ذ ا ر أ ى الذين أ ش ر ك و ا شركاءهم قالوا ربنا قالوا ربنا هؤلاء ش ر ك ا ؤ ن ا الذين كنا ندعو من دونك ف ل ق و ض ي ل ه م الدكتور محمد راتب النابلسي يومئذ ف ت ر و ن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 ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى و ر ح م ة وبشرى للمسلمين إ ن الله يامر بالعدل و ا ل إ ح س ا ن وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي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 ي م فتزل قدم بعد ث ب و ت ه ا وتذوق ا ل س و ء ب م ا صددتم عن س ب ي للعلوم ا ل ه الاسلاميه ل عند الله هو خير لكم إ ن تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق وليجزين م ا ا عند ل ل ه باق و الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر انثى وهو مؤمن فلنحيينه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 إ ن م ا سلطانه على الذين يتولون ه والذين هم به مشركون و إ ذ ا بدلنا آ ي ة مكان آ ي ه والله أ ع ل م بما ينزل والله اعلم بما ينزل قالوا إ ن م ا أ ن ت مفتقر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 إلا من كره ولكن ب بالإيمان ه مطمئن ل و من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك ب أ ن ه م استحبوا ا ل ح ي ا ة الدنيا على ا ل آ خ ر ة و أ ن الله لا يهدي القوم الكافرين أ و ل ئ ك ا ل ذ ي ن ط ب ع ا ل ل ه ع ل ى ق ل و و ب ه م م س ع ه م و أ ب ص ا ر ه م وأولئك هم ا ل غ ا ف ل و ن ل ا ج ر م أنهم ف ي الآخرة ه م الخاسرون ثم إ ن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إ ن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تاتي يظلمون قرية وتوفى وهم وضرب ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا تجادل نفسها لا الله كل كل كبيرة نفس عن نفس وكانت آمنة م م ط ل ن ض ي ل ه ا ل د ك ت ا ر محمد راتب ا ل ن ا ب ل س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 إ ن م ا ح س و ع ل ي ك م ا ل م ي ت ن ا و ل ح م ا ل خ ن ز ي ر و م ا أ ه ل لغير ا ل ل ه فمن ا ض ر و غ ي ر ب ا ي و ل ا ع الله د فإن ا غفور ر ح ي م ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا, لتفتروا على الله الكذب إ ن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب ن ل ي م وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناه ولكن ك ا ن و ا أ ن ف س ه م ي ظ ل م و ن ثم إن ر ب ك ل ل ذ ي ن ع م ل و ا ا ل ا س و ا ب ج ه ا ل ة